الشيء التي نراحظها يجري على لسان الإخوة بعض المصرحات العجيبة الغريبة وكأنهم لم يشموا رائحة المنهج السلف يعني بعض الناس يجري على لسانهم بدون أي إنكار ولا شعور بالإثم كلمات مثل الإيه؟ جامية مدخلية مداخلة برهانية رسلانية إلى آخرين ما هذا أليس هذا هو التنابس بالألقاب من قال ان هذه فرق يعني فرق كده متميزة وتنسب إلى غير أهل السنة والجماعة من قال هذا؟ في تساهل عجيب في ابتلاع هذه الألقاب التي فيها تنابز والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنابزوا بالألقاب إن اختلفتها مع أحد انصح له بالحسنة وحسب أما البغي والعدوان والتنابز بالألقاب وتأسيم المسلمين إلى مزيد من الفرق والشحناء والتغاغض ورحو هذا فنقول لهم جميعا دعوها فإنها منتنة وهي دعوة الجهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم